أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلوهم حيث ثقفتم Haysu zaqif'tumuhum wa akhrijuhum min haysu akhrijukum min haysu رجوكم والفتنة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يقاتلوكم حتى يقاتلواكم، حتى يقاتلواكم فيه فإن قاتلواكم فقاتلواهم. كذلك جزاء الكافرين فإن انت وقاتيلهم حتى لا تكون في تنت و فَمَنِ عَتَدَى عَلَيْكُمْ فَعَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَمُوا لديكم إلى التعلك واحسنوا وَأَتِمّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ حُصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسِرًا مِنَ الْهَدْيِ ولا تحلق رؤسكم حتى يملون هدي وما فمن كان منكم وان قد اي او بي هي اعظم من نسيف في أو صدقة أو نسك فإذا أميتم فمن تمتع فمن تمتع ذَهَبَ بِهِمْ عج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة <تصفيق> ذلك لمن يكون له حاضر المسجد الحرام. ألحى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Vma tefâlû min khairi alâmhu Allah. kazawtu fe in khayrun zaddit taqun what ya وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ عَلَمُهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ و تنقني اِتَّبَعْتَ رَأْفَ نُفُسِ لَمْ مِرْدُ şa Har ve Sımmah fidu min, hayth afaḍın tağfiru lillah. Kondıt manısıkun fekurullah kevikrikum a فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يقول banatına, fi في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لَئِكَ لَنَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ صَدَقَ اللَّهُ